الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه في آذانهم وقرأوا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا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 وإن من قرية إلا نحن قَبْلَ قبل يوم القيامة أَوْ أو عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ كان ذلك في الكتاب وَمَا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فَظَلَمُوا بِهَا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة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 وَاسْتَفْزِزْ مَنْ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِرْهُمْ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 وكل أناس بإمامهم فمن أُوتِ كتابه بإيمانه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لتقذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لَقَد كَتَّتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شيئا قليلا.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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولنؤمن لروقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئ إِنَّنَا لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ مَلَكٌ الرَّسُولُ قُلْ كَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يوم القيامة على لَهُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عُ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 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم, إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدوا ويقولون